ولا يأتونك بِمَثَلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وَأَضَلُّ سبيلا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 أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزءا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً؟ أَمْ تحسب أن ما اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا